يمتب صباحك يمتب صباحك يا الماهدي تنشر جناحك تنشر جناحك يا الماهدي يمتب صباحك يمتب صباحك يا الماهدي تنشر جناحك تنشر جناحك يا الماهدي انت امالنا طاووس الجنه انت املنا املنا طاووس الجنه يا صباحك يا المهدي يا المهدي يا المهدي صباحك صباحك يا المهدي يا المهدي انت امالنا يا وسداننا انت امالنا يا وسداننا انت امالنا من نروي وسداننا مو احنا بس ننتظر صرنا بقلبنا المجموع عندنا حديث من النبي وابن الصا اسمك مذكور مو احنا بس اللي انتظرنا بقلبنا المكمود عندنا حديث من النبي وبنصى اسمك ما ذكرو بنصى اسمك مذكور اهل الجنان تغازلك يا المهدي والدان وحور تنكضرك عليها تامر نورك يا طاووس النور الله ظهورك عجلوا ظهورك يا ال وحشنا نورك وحشنا نورك الله عجل ظهورك يا المهدي يا من المهدي يا من تضارنا يا من تضارنا يا من يا يا في دارنا انتظارنا الله يا المهدي يا المهدي يا المهدي يا ل... انت ام شاء امالنا التفت التفت علي ابن حسين انت امالنا امالنا <تصفيق> مو احنا بس ننتظر صرنا بقلبنا المجموع عندنا حد اسمع اسمع هذا الحديث متواتر متواتر سنه وشيعة المهدي طاووس اهل الجنة مو احنا بس اللي صرنا بقلبنا المكمور عندنا حديث من النبي وابن الصا اسمك, اسمك مذكور مو, مو احنا بس اللي صرنا بقلبنا المكمور عندنا حديث من النبي وابن الصا اسمك, اسمك مذكور اهل الجنان تغازلك يا المهدي ولدانو وحور اهل الجنان تغازلك يا المهدي ولدانو وحور تنتظرك على هاتهمر بنورك يا النور عجل ظهورك عجل ظهورك يا المهدي وحشنا نورك وحشنا نورك يا المهدي اجل ظهورك عجل ظهورك يا الماهدي وحشنا نورك وحشنا نورك يا الماهدي يا, يا, يا من في يا, يا من في يا من في ضارنا انتظرنا اوصل يا امتى يا يا المهدي يا المهدي يا المهدي لينا محمد يا المهدي انت امل وطاووس هلا انت اي والله العامر حبيبي انت املنا املنا وطاووس مهدينا يا فجر الامل شاوينه فجرك ما بان الدنيا صارت مظلمه وتريدها كلها السلطان ترى خفت روع مره ثالث وما اقره اخافت روع مره ثانيه اقف اقره مهدينا يا فجر الامل شاوينه فجرك ما بان قدني صارت مظلمه وتريدك للسلطان مهدينا مجريا بل شاعنا فجرك ما با قدني صارت مظلمه وتريدك لها السلطان وتريدك جنب طلعيتك وانشر عليها الجناح وبضحكتك يا ابن الحسن لون هبز هالالوان افتح لثامك افتح لثامك يالما جبنا بغرامك جبنا بغرامك يال يا, ال... يا ال... افتح لثامك افتح لثامك اوه جبنا بغرامك جبنا بغرامك يالما يا عابك انفتنا فتشغلبهم يا مولا عابك انفتنا بك انفتنا انفتنا الله يمتب صباحه يالمالي حبيبي ايه حبيبي يا ريت يا ريت هاي اعيدها اعيدها خادمه يا ريت هاي المجموعه عليك الزهره ها عليك الزهره انت املنا املنا وطاووس سر جنان يا فجر الامل شوينا فجرك ما ي صارت مظلمه وتريد كلها وتريدك لها السلطان مهدينا يا فجر الامل جايينا فجر الازمان قد الدنيا صارت مظلمه وتريد كلها وتريدك لها السلطان اقلبها جنن بطلعتك وانشر على الجنحان اقلبها جنن بطلعتك ونشر علال الجنحان وبضحكتك يا ابن الحسن وبضحكتك يا ابن الحسن لونها بزهى الالوان ان شاء الله شو نريد منك شو افتح لثامك افتح لثامك يا المهدك جبنا بغرامك جبنا بغرامك افتح لثامك افتح يا المهد جبنا بغرامك جبنا بغرامك يا المهد يا المهد ابيك فتنا طاووس الجنه ابيك يا المهد اقرا البصر رجاله يا مهدي انت سلطان انت امنا انت امنا من لعل الاستعاره لعل الاستعاره الادبيه في هذه الكلمه افتح لثامك هي انقص السيف لكي ينقمع الظلم والسواد عن هذه الامه ويحل النور ونرى نورك من تفتح الثامك صبح يتبسم بوجه الليل دمع الند بعين الورق من فرح تبخد هيسين من فرح تبخد هيسين اه من تفتح الثامك صبح يتبسم بوجه الليل دمع الند بعين الورق من فرح تبخث يسي قائدنا امك وننتظر نسمع هتاف اسمع اسمع عليك الحسين كسمع قائدنا امك وننتظر نسمع هتاف وتهليل ونشوده العز والناصر ونشوده العز والناصر ونشوده العز والناصر كحس هاك كاتل انت اعزف الخير قائدنا انت ون نسمع هتاف وتهليل ونشوده العز والنصر تعزف هدبكات الخير يرجش شمسك يرجش شمسك يا الهدي الله يحرسك الله يحرسك يا مترج الشمسك مترج الشمسك الله يحرسك الله يحرسك يا المهدي اهوا يصير <تصفيق> يصير يلا لك الله اللهم اني طلعت الرشيده والغه الحميده يا الله الهي بحق هذه الفرحه لوليه ادخل السرور الى قلب شيعتي علي في مشارق الارض ومغاربها من تنشرجنا حد شمس تختل يا مهدينا شموس تفرش لك بساط الذهب وتقلك بجد مكتوب تنشرج لنا حت شمس تبجل يا مهدي نشموس تفرش لك بساط الذهب وتقلك بجدك مقدس وتقلك بجدك مقدس <تصفيق> اه وي بكبرياء اكمل خالق من تمشي مثل الطاووس تطوي الارض والهيبتك تتنكس رقابو تتنكس <تصفيق> ريدك شي ريدك دقك نبي دقخ نبي دق فالله شي عول ريدك شي عول ريدك يا يل... كف يد نبي دقخ نبي يل... دق يا تعت يا يل... وترفع عالمنا او ترفع عالمنا او ترفع عالمنا عالمنا يمتب صباحه كريم بيمينك الرايه تلوح وترث مثل سحف النخل لو هبت نسام الجو هبت نسام الجو هالرايه لما انت اعتلي مولاي تنظرها كالعين Ya sidi ya ha! صريت شايلها يا مركب نوح شاااا يلا يا مركب نوح يا مركب نوح جاي امتى يا ابن العسكري بيمينك الرايه نوح وترف مثل سقف النخل لو هبت نسام الدو جاي امتى يا ابن العسكري بيمينك مثل سعف لو هبت انسان لو هبت انسان الرايه تلوح وترسم السعف الناخل لهبه سامط جو لهبه سامط بها الرايه لن تنكعك لي تنظرها كل عين وروح يا سيد الشراع وصيرك شايلها يا مركب نور هاي السفينه هاي السفينه يا المهدي يمك تجينا يمك تجينا هي السفينه هي السفينه يا المهدي يمك تجينا يمك تجينا يا المهدي اب حبك غرقنا لا وسلنا اب حبك غرقنا اب حبك غرقنا غرقنا طاوس amta اي الليله بعد ما فيها لا من الزهره وخدمت محبيه انت املنا املنا القاوسه آه شايمت يا ابن العسكري شايمت يا ابن العسكري بيمينك الرايه تلوح وترسم فلسع في الناخر لهبه نسام الداه للعشقك بي منك الرايه تروح وترث مثل سعف النخل لو هبّت سام الدو الرايه لم لن تعتيمي تنظرها كل عين وروح يا سيدي شراع وصرت شايل هيا مركب نوح هاي السفينه هاي السفينه yamkat tjiina jana uh...